رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا أصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به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 وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار علما أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرروا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون منكم مرضى وَ خَرونَ يَْطْبونَ فِي الأض بَدَونَ مِن فَضل النَّهِ وَآخَونَ يقاتِونَ فيِي سَبل الن فَقَرَأُ مَا تَ السَّرَ مِنْ وَأَقم الصَّناتَ وَآتُزَّكَان وَأَقَرضُ اللهَّ قَلضًا حَسَن وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر, الله واستغفر